وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبدالله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصية عدي بن زيد العبادي كفى زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي فنفسك فاحفظها من الغي والخناء متى تغوها يغوى الذي بك يقتدي وإن كانت النعماء عندك لمرئ فمثلا بها فاجزي المطالب وازددي إذا ممرؤ لم يرجو منك هوادة فلا ترجها منه ولا حفظ مشهد إذا أنت فاكهت الرجال فلا تلع وقل مثل ما قالوا ولا تتزند إذا أنت طالبت الرجال نوالهم فعف ولا تأتي بجهد فتنكدي وإياك من فرط المزاح فإنه جدير بتسفيه الحليم المسدد ستدرك من ذي الفحش حقك كله بحلمك في رفق ولما تشدد ولا تقصرا عن سعي ما قد ورثته وما اصطعت من خير لنفسك فازدد كانت تلك أبيات لعدي بن زيد بن حماد بن أيوب العبادي شاعر من دهات الجاهليين كان من أهل الحيرة فصيحا يحسن العربية والفارسية هو اول من كتب بالعربية في ديوان كسرى الذي جعله ترجمانا بينه وبين العرب فسكن المدائن ولما مات كسرى وولي الحكم هرمز أعلى شأنه تزوج هند بنت النعمان وقد وشي به أعداء له إلى النعمان بما اوغر صدره فسجنه وقتله بأن خنقه النعمان بنفسه في السجن يمتاز شعره برقة العاطفة وعمق ثقافة وبعد النظر ما أروع ما يوصي به عدي بن زيد ذلك الذي خلدت الأيام وصاياه وظل الجيل بعد الجيل يرويها واجد في أبياته صورا من الأعراف القبلية ودرراً من الأخلاق التي يجب أن يتمسك بها العربي وعلى كل شريف يسلك مسلكها ويعض عليها بالنواجذ إن الأيام وحوادثها وتجاربها خير معلم ولهذا قيل من لم يتألم لا يتعلم فالعاقل من صقلته التجارب وهذبته وسلكت به مسلك أولي النهى ومن لا يعرف الناس أخلاقهم وميولهم ونزعاتهم فيعاملهم حسب ما يتطلبه الموقف سيتعب ولن يجني غير الحصرم فإن من يزرع الشوك لا يحصد به العنب ولقد أبدع زهير بن أبي سلمى عندما قال ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بانياب ويوطا بمنسم ويمضي عدي بن زيد العبادي في وصاياه ناصحا بحفظ النفس من الخناه والفحش في الكلام واللؤم صفة وخلق ذميم واللئيم هو الشحيح والدنيء النفس والمهين واللؤم ضد الكرم وجاء هذا النصح بأن الإنسان لا يعيش بمفرده وهو يؤثر ويتأثر والناس يتأثرون بك إن فعلت خيرا فيعملون الخير يتأثرون إن كان سلوكك يميل إلى الشر مال إليه مشى الطاووس يوما بعوجاجي فقلد شكل مشيته بنوه فقال علام تختالون قالوا بدات به ونحن مقلدوه فخالف سيرك المعوج واعدل فانا إن عدلت معدلوه أما تدري ابانا كل فرع يجاري بالخطى من ادبوه وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه لقد أثرت حوادث الزمان في عدي بن زيد تأثيرا كبيرا وكان ميالا إلى استخلاص الحقائق الدائمة من هذه الحوادث وهو يقدم لنا رصارة حياته وخبرته المستمرة بالحياة هذه الحكمة الرائعة إنما هي خلاصة تجارب عدي. حياته بعد أن بلى مر الناس ومر الأيام وبعد أن لم تحقق له الأيام ما يصب إليه وبعد أن تبصر في مصير الناس فقراء وأغنياء بعد هذا كله وبعد أن كون رأيا عاما وفلسفة كاملة لم ير خيرا في وصايا قدمها لنا وهي فلسفة تحن على الضعيف وتدعو إلى الرفق والحلم وتعترف بتقلبات الأيام واختلاف الحضوض وترى أن أخذ الحياة بالجد والحيطة أتم وأرفق وترى أن تكافئ الإحسان بالإحسان وأن تؤدب نفسك وتحفظها من الغي والضلاله والمعنى السارب في هذه الأبيات وكف النفس وأخذها بالحكمة والحزم والحذر لما عفوت ولم أحقد على أحد رحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما أن قد حشى محباتي. الناس داء تواء الناس قربهم وفي اعتزالهم قطع المودات علينا أن نستفيد من تطوافنا في البلدان كما فعل عدي فلنجعلها نعمة ولا نجعلها نقمه نعمة علينا لأن مداركنا ستتسع ونعرف كثيرا ونحيط كثيرا بأحوال الناس ونسقل أنفسنا ونهذب عواطفنا وعلينا أن نعرف كنها كثير من الأشياء ونعرف اختيان الناس بعضهم بعضا وأن نعرف كثيرا من الأحوال المشجية والمبكية وما أروع القناعة وما أجمل ان يكف الإنسان نفسه عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه رغيف خبز يابس تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية ومسجد بمعزل عن الورى بناحية تدرس فيه دفترا مستندا بسارية معتبرا بمن مضى من القرون الخالية خير من الساعات في فيء القصور العالية تعقبها ندامة تصل بنار حامية وصايا خالده حكم وقيم تجارب وعبر ربط الحاضر بالماضي وتأكيد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 وصايا خالدة